وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أَهْلِهِ مسرورا إِنَّهُ ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم وَاللَّيْلِ والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا طرئ لا يسجدون